وَماَا خَلَنَ السَّماواتِ وَالْأَرضَّ وَمَا بَيْنَهُماَا إِلَّا بِالحََّّ وَإِن الساعةَ لآاتَةُم فَصفَْحِ الصَّفحًاجميعين إِ رَبكَهُ وَخَلّاقُ العليم وَلَقَ دَآتَنا كَ سَب مِنَ الْ المَثان والالقُرآانَ العظيم.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 فالذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَلَ قندْنَ علم أنكَ يَضيقُ صَدَوكَ بِمَا يَقولُون فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُم مِنَ السَّادِدينين وَعْبُدَ رَكَ حتىَ يَأتَكَ الَقين